تسجيلات كربلاء تقدم الردود صالح المؤمن في إصداره بسمة بمشاركة البرعم حسن العابد الهندسة الصوتية والتوزيع حسام يسري وأحمد الزايد بسمة اخراج محمد لخنيزي. إدارة الإنتاج خالد البراق <متحدث> شيعي أنا والولاية نزغر تسر ويا دمي والدي حثني عليها بيها كم رضعتني أمي وايعت حدر إمامي حرب حرب وسلمة سلمي يشهد بها قلبي دمي ولحمي وعظمي دمي ولحمي وعظمي داخلتي حجيبي حجيبي حجيبي يا يجي حبيبي, حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي راح مكة مكة مكة مكه المعمورة معمورة معمورة يا السلاشة والدهب والنورة والنورة والنورة هوى اخذني أخذني أخذني أخذني يلف ال... من طهر خديجة ألبسني وشد الزهراء اتلوك حجابي آيات جمال وصفاء الجنة وأنت فادخلني باب العلي عاليه عبائتي يا أجمل الثيابي يزينت القادم والذهابي خوّا شجرة وفاء وما بينها يوهاي لزهر مت نوعة والشي ما جد والماي الخوّا شجرة وفاء وما بينها حب الوعد لا ينقضي بيرجع غد خلي يرتفع هو السند يوم الجمعة هو السند يوم الجمعة طب أيكار من الحسن أنا عرفته وتبعت يعطي ولا يسأل أجب من العاطر رجع ساكر لك إن ما ينساو لاعضن سانا عنو أنا قول بيا نصير متشان يلبيدك بهايد القمر سلم جماله ردنا بريد الحب وإلك نبعث رسالة يلبيدك بهايد القمر سلم جماله ردنا بريد الحب وإلك نبعث رسالة ردنا بريد الحب وإلك نبعث رسالة ردنا بريد الحب وإلك نبعث رسالة بلماعدها حسيانة قلها غيرك وين تروح يا من صبح حواليا دايم بعدي ظل مفتوح وعليك بكل يوم اسلم لازم من سنين احلم بالحب يا حبيبي وكسرنا الحرف يا الله يا الله يا الله يا الله والقلب الصدح غنى وبعرس باطل تهنا يا الله الشجر مسموع فنا يحمد البار بغناء يا الله يا الله يا الله يا الله يا, يا, يا الله يا الله يا خايف الراج ولا كفزع أغلى شي عندي صلاتي وهي تشفع ولتركها ما في الرحمة مطمع ولا تنال رحمتها للهادي أجمع ولتركها ما في الرحمة مطمع ولا تنال رحمتها للهادي أجمع يا خلص دعائي ما تخليني لا تخليني ما تخليني ما أخليه